ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيذا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزلوا لا <تزاجوا> جو إما <إيماناً> نماع إما لهم وللله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيماً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 بلغناتم اللّي ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدوا وزوين ذلك في قلوبكم وزوين ذلك في قلوبكم وظناتم ظن السوء وكلتم قوما بورا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 وَكَانَ اللَّهُ رَفِيعًا رَحِيمًا سَيَقُولُ الْمُخَلِّفُونَ إِذَا أَوْقَلْكُمْ إلَى مَغَالِمٍ لِتَأْخُذُهَا ذَوُنَا النَّتْبِعُ قُمْ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ هُلَّا تَتَّبِعُنَا كَذَلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِنْ قَبْلِهِ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُرُونَنَا بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا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 ناسعنكم ولتكون ايه للمؤمنين ولتكون ايه للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما واخر عالم ثقدر عليها قد احاط الله بها وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قُدِيرٌ وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَوُ الْأَدَبَ رَسُومًا لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نُصِيرًا سن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 ولو لرجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلمهم أن تقوهم فتصيبكم فتصيبكم منهم معروت بغير علم.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 سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في الثورى ومثلهم في الإنجيل كذرع أخرج شطأه فآذره فاستغلغ فاستغى على سوقه